موسوعه ا ت د النابلسي وَقُرٌ وَمِنْ ي ن ن ا و ن ك حِجَابٌ ا للعلوم م الاسلاميه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 ل ف ض ي ه ا ق د ك ت و ا محمد راتب النابلسي فهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ا ت ي ا طوعا أ و كرها قال ت ا أ تينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في في يومين وأوحى م كل س امرها ء أ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 ف ا س ت ك ب ر و ا في النابلسي أ ل ل ا ل و م ن م الاسلاميه و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 إ ل ى ا ل ن ا ر ف ه م يوزعون حتى إ ذ ا م ء و ا ب ا ل ي ه ا ل و أ ب ص ا ر ه م و و ج ل د ه م بما ا ك ن و ا ي ع م ل و ن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 وإليه ترجعون و م ا كنتم ت س ت ت ر و ن أن يشهد ي ع ل ك م سمعكم و ل ا أ ب ص الله ر ك م و ا ج و ك ولكن م ل ل ظننتم أن ا ل ا ي ع ل م ك ث ي ر ح م ن ى م ا ت ع م ل و ن و ذ ل ك ظنكم النابلسي ذ ي ظ ت للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه م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 ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون و قال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين إِنَّ الَّذِينَ قالوا رَبُّنَا قَالُوا اللَّهُ ثُمَّ ا ا س ت ق م و ا تتنزل ع ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة ب ل س ي للعلوم ا ل ا ت س ل ا م توعدون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 موسوعه النابلسي ش ي ط ا نَزْغٌ ف س ت ل ل ه إِنَّهُ هُوَ ا م ع للعلوم ي م ن آ ي ا ت ل ا ل ل ي ا م ي ه ا ل م و ا ل س و ر ل ا ت س ج ل ن ا ب ل س و للعلوم ا ا ل ل ه ا ل ذ ي خ ل ق ه ن إن ا م إ ي ا ه تعبدون ف إ ن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن آياته أنك آياته الأرض خاشعة فإذا ترى موسوعه النابلسي ه ا للعلوم م ا ل ا س ل ق د ي ر إن الذي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 وإنه بسم الله ن بصير الرحمن ذ ك الرحيم انه ب ل ا تعملون بصير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 ه ذ ا ن موسوعه ق ه و ل ي م م ا أ و ل ئ ك ي ن ا د و ن من مكان ب ع ي د و ل ق د ت ي ن ا موسى ا ل ك ت ا ب ف ا خ ت ل ف ف ي ه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 فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء قل ارايتم فذو د ع ع قل أ أ ر ي ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أ ض ل من م س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 اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم ألا